الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فهذه قراءة في كتاب في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامى المقدسي رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العز موسى حفظه الله والسامعين وفي الدرس الأول بعد المئة في تثمة باب الغصب قال المؤلف رحمه الله تعالى وان زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة او مفصلة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما بعد قال لما ابن خدامة رحمه الله تعالى في كتاب الاجارة من كتاب عمدة الفقه وان زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة او مفصلة قال شيخنا حفظه الله وسلمه إذا زاد المعصوب عند الغاصب فإن الغاصب يرده بزيادته سواء كانت الزيادة متصلة كالسمن, كالسمن كان غصب دابة ثم لما ردها بعد سنة كانت قد سمنت وزادت قيمتها فلو قال الغاصب أنا غصبتها وما تساوي 100 والآن صارت تساوي 150 فأعطوني 50 نقول او فما تساوي لعله الا 100 فاعطوني الخمسين نقول لا انت الجاني الزيادة لصاحبها وكذا لو غصب عبدا ثم تعلم العبد المغصوب الكتابة او الخياطة او النجارة فقال الغاصب لسيد العبد الان عبد زادت قيمته فقد كان جاهلا لا يعرف شيئا او كان لا صنعت له والان صار يكتب او صار خياطا او نجارا وزادت قيمة فاعطني مقابلة فنقول لا الزيادة كل صاحبه لأن كل ذلك نماء نماء ملك نماء ملكه هذا في الزيادة المتصلة ومثل الشيخ أمرين إلى سمت الدابة وزاد ثمنها بسبب هذا السمن فإن الغاصب لا شيء له في هذه الزيادة وكذلك لو تعلم عبد صنعة أو كتابة تزيد في ثمنه فإنه فإن الغاصب ليس له من ذلك نصيب قال وكذلك حكم الزيادة من فصلة مثل ما إذا حملت الدابة عند الغاصب ولدت فهي ولدها تكون لصاحبها وكذا إن أثمر الشجر المغصوب فإن الغاصب يرد ما غصب والزيادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق إذا إذا كانت الزيادة في الشيء المغصوب متصلة أو منفصلة فإنها ترد إلى صاحب هذا الشيء المغصوب وليس للغاصب فيها أي نصيب نعم قال رحمه الله أن زاد أو نقص رده بزيادته وضم نقصه سوالا وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه نعم أكمل قال سواء زاد بفعله أو بغير فعله نعم قال شيخنا أي إذا زاد رده بزيادته وإذا نقص فعليه أن يضمن النقص لأنه معتد ظالم وقوله سواء زال بفعله أو بغير فعله أي سواء حصف الزيادة على المرسوب بفعل الغاصب مثل أن يعلم العبد صنعه أو كانت بغير فعله مثل أن يسمن العبد فهذه الزيالة تكون تابعة لصاحبها فردها الغاصب على صاحبها مع أصلها وليس الغاصب شيء لأن كل ذلك نماه ملكي وكذلك لو أن هذا الغاصب اتجر في هذا المال وربح هذا المال شيئا أو مبلغا من المال كبير أو خليل فإن هذا يكون من حق صاحب المال المغصوب وليس الغاصب فيه أي نصيب نعم لأنه أخذه بغير حق كذلك لو أنه عنده وديعة أمانة استعملها ونمى ماله في تجارة فليس له في هذا الربح أي شيء ولا يأخذ أجرة على عمله لأنه استعمل المال بدون إذن صاحبه وتصرف في حق ليس له ليس له حق التصرف فيه ليس له حق التصرف فيه نعم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى فلو نجر الخشبه بابا او عمل الحديده ابره ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما ان قصا نعم لو كان عنده غصب خشبا فصنعه كان النجار فصنعه بابا او جعله كان حددا فجعله ابرا فإنه يرده ولا يأخذ شيئا على هذه الصنعة نعم قال ولو غصب قطنا فغزله أو غزل فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاضه أو حبا فصار زرعا أو نوان فصار شجرا أو بيضا فصار فراخا فكذلك لماذا؟ لأنه معتد لأنه معتدى وظلم غيره في أخذ هذا المال فلو نوى هذا المال عنده أيما إن كان فليس له فيه أي حق نعم قال وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة نعم إذا غصب العبد فزاد في بدنه يعني سم أو بتعليمه يعني صنعة ما. ثم ذهبت الزيادة رده وقيمته رده وقيمة الزيادة زاد عنده ثم بعد ذلك نقص يعني صار مثلا كانت دابة فصارت هزيرة وكانت سمنت عنده فإنه يرد قيمة هذه الزيادة فإنه عند الحنابلة يرد قيمة هذه الزيادة لأن هذه الصفة اكتسبتها الدابة وهي عنده وربما أنه أهمل بعد ذلك فنقصت هذه الزيادة فيضمن هذه الزيادة عند الحنبلة نعم لأنه متعدل نعم قال رحمه الله وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك نعم. قال رحمه الله تعالى وإن تلف المغصوب أو تعذى رده فعليه مثله قال شيخنا إذا غصب شيئا ثم تلف فإنه يرد مثله إذا كان مثليا بأن كان الشيء المغصوب مما يقال أو يوزا يعني غصب مثلا خمس كيلات من الأرز فإنه يرد خمس كيلات من الأرز من نفس النوع أو كان مكيلا كان يغصب عدة آصع من شعير فإنه يرد هذه الآصع التي غصبها إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك يعني إذا لم يكن مكيلا أو موزونا فإنه يرد القيمة يرد القيمة نعم قال رحمه الله تعالى لأن الإنسان إذا غصب شيئا فرأى صاحب هذا الشيء هذا الشيء عنده فإنه يأخذه يأخذ هذا الشيء نفسه بشرطين أمن التعدي وأمن المفسدة لا يكون مفسدة أعظم تقع بسبب أخذه للشيء يتهم أنه سارك مثلا أو ما شابه ذلك أو يتعدى له ما يساوي مئة أو ما قيمته مئة فياخذ ما قيمته مئة مئة وخمسون لا لا يجوز هذا ياخذ القيمة تماما نعم لو نعم. لو يرجل... نعم لو أخذ لو اقتصب أرضا ثم بنى عليها هل يرد الأرض بالذعر سيأتي في الزرع نعم لأن هذا وقع في الثورة على تسعان الثورة ثورة بنوا زرعوا زرعوا الجمع زرعوا برتقال ويوسفي وعمرو وموز زرعوا حتى الأشجار زرعوها نعم سيأتي هذا من كلام ابن قدم رحمه الله نعم قال رحمه الله تعالى ثم إن من نبيات الصفاء من حزب النور حينما ذكرنا للناس أن هذا إذا إذا فعلوا تلك الأمور هدموا هذه الأبنية وقلعوا هذا الش والزرع و... ولم يعطوا أصحابه شيئا هذا حقهم فثاروا قالوا كيف هذا ظلم كيف ظلم هذا من السفه والجهل والغباء شخص غصب أرضك ثم أخذتها منه ما الإشكال ما الإشكال في هذا أنك تأخذ أرضك نعم لكن إن كان زرعا فسأتي الحكم فيه إن شاء الله هل يعطيه قيمة الزرع لا نعم قال رحمه الله تعالى ثم انقدر على رده رده وأخذ القيمة قال رحمه الله تعالى ثم انقدر على رده رده وأخذ القيمة قال شيخنا إذا غصب الغاصب شيئا ثم تعذر أن يرده كان تكون دابة شردت أو حبوبا فاستهلكها ولم يجد مثل الذي غصبه فأعطاه القيمة فقال أنا غصبت منك حبوبا أو كذا وقد استهلكتها وهذه قيمتها خمسة آلاف ثم بعد ذلك وجد مثلها فإنه يرد عليه ويسترجع القيمة لماذا لأن رد القيمة هو لأن رد المثل هو الأصل نعم نعم قال رحمه الله تعالى وإن خلط المقصوبة بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه وإن خلطه قال شيخنا أي إذا خلط الغاصب البر الذي غصبه فعليه أن يرد مثله من الخليط أي عليه مثله من جنس هذا البر الذي غصب لأنه قادر على دفع ماله إليه نعم قال وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء فعليه مثله من حيث شاء قال شيخنا اي اذا خلط الغاصب الشيء المغصوب بشيء من غير جنسه فعليه رد مثله ولا يلزم ان يكون من الخريط للتعذر لكن عليه ما يماثله يعني مثلا غصب خمسة أردب خمس كيل كيلات من الارز وخلطها بخمس كيلات من الشعير ويصب عليه ان يفصل الارز عن الشعير فإنه يرد ما يماثلها من من الخليط أم من الأرز الصافي من الأرز الصافي لأنه غصب أرزا صافيا فيرده مثله. نعم, نعم قال رحمه الله تعالى إن غصب أرضا فغرسها أخذ بقنع غرسه وردها وأرش مقصها وأجرتها سبحان الله انظروا ماذا قطط أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها يعني هؤلاء الذين أخذوا الأراضي التي هي للدولة وغرسوها انظر ماذا عليهم يقلع هذا الغرس ويردون الأرض إلى أملاك الدولة وأرش نقصها الزرع حيان يضعف الأرض فيردون قيمة هذا الضعف وأجرت هذه الأرض في هذه المدة. نعم. على عكس ما يفتين به هؤلاء الأغبياء الجهلاء في حزب النور وفي جماعة الإخوان المسلمين. وصار الآن يستغلوا غلاء الكهرباء. بدل ما يذكرون الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما غلت الأسعار فقالوا يا رسول الله ساعد لنا قال إن الله هو المساعد. فيقولون يجوز وأصدر فتوى في هذا. يجوز سرخة الكهرباء وإنك توقف في العداد لأن هذا مالنا هم يظلموننا فيجوز تسرق المياه وتسرق الكهرباء وهذا من الجهل فسرقة المال العام أشد لو سرقت من شخص تعرفه قد يسهل عليك إذا تبت أن ترد المال إلى صاحبه أما لو وصبت من 90 مليون كيف ترد المال ها؟ كيف ترد المال؟ لو وصلت الآن من قطار عام أو إتوبيس أو أو شركة حكومية، كيف ترد؟ هاه؟ كيف ترد يا محمد ضيف؟ هاه؟ كيف ترد هذا؟ كيف؟ آه اللي بزواجه في القطار وفي المواصلات وإتوبيسات. ثم سأل يجري من هنا يلف من هنا يجري من هنا يلف من هنا ويهرب من التذكرة هذا لا يجوز بدل هذا حرام وهذا عمل خطير رياذ بالله وقد يشق عليه كيف يرد المال قد لا تقبل المؤسسة هذا المال وقد يأخذ الموظف المال لذلك كي ترده لابد أن تتأكد أن هذا المال وصل لهذه المؤسسة التي غصبت منها هذا المال لابد أن يكون هذا المال وصل ودخل مؤسسة بأوراق رسمية حتى تتأكد أنه دخل لأنه قد يستعمله الموظف ويستعمل خاصا به وليس في هذه المؤسسة الحكومية ويتساهل الناس في هذه الفتاوى وحينما يتوب المسلمون لا يعرفون كيف يفتونهم برجوع الحق إلى الدولة هذا أمر خطير والناس تسهل في أموال الدولة تساهل عظيمة. سواء في الكهرباء أو المياه أو في استعمال أدوات المؤسسة الحكومية من تلفون ومن من من من, من مكاتب في أغراض خاصة بالإنسان كان يتصل بالتلفون لزوجته ماذا ستطبخين اليوم ليجوز هذا الاتصال أبداً أو يكتب بالقلم الخاص بالدولة شيئا من من العلم. او شيء مما هو خاص به هذا او يستعمل اوراق اوراق الكمبيوتر او يصور على على اله الدولة او يطبع على مطبعة الدولة اوراق خاصة به كل هذا حرام وكل هذا سحت لا يجوز ابدا والذي يأخذ اليسير الذي يأخذ ورقة بعشر جنيه سيأخذ سيأخذ ما هو اكثر سيأخذ الآلاف إنسان لا في هذا ولا يضع نفس العنام في هذا هذا يمنع إجابة الدعاء رب أشعة أغبر يعني أسباب الإجابة موجودة يمد يريه إلى السماء وطعمه حرام وملبسه حرام وغليه بالحرام فأنا يستجاب له استبعاد بعيد الإجابة فنسأل الله السلامة ونعافية سلابد أن يحفظ على أموال الدولة لابد حتى ولو كانوا أولاد الأمور ظلمة وعندهم جور ما علاقة الظلم بأن تسرق من مال الدولة أن تسرق الآن من 90 مليون نعم حتى لو تبت عندك مشكلة ماذا تفعل كيف تردها كيف تستحل هؤلاء الناس إما أخذته وغصبته منهم أو سرقته منهم نعم شيخنا نعم نعم يعني في بلادنا الدقيق الدقيق الذي يصنع به الخبز كان الجوال مدعم الآن الدعم صار على الرغيف فالآن الجوال يعني يأخذه صاحب المخبز لا يأخذه بثمنه الأصلي ولكن التموين يجرم بيع هذا الذي يأخذه من الدولة فهل هو الآن إذا باعه لأن رغيف السياحي الآن في السوق كله يصنع بهذه الطريقة يأخذون الدقيق لا يجوز لا يجوز أبدا بيع الدقيق عند أصحاب الأفران لا يجوز أبدا هذا حرام ولا يجوز الشراء منهم ولا التعامل معهم لا يجوز أبدا قد أفصل العلماء في هذا ظلم أن ولات الأمور جعلوا هذا من أجل الخبز المدعم للشعب فإنه لا يجوز أبدا بيعه, بيعه دقيق أبدا لا يجوز أبدا استعماله كدقيق ولا بيعك دقيق ويوجد الحمد لله بدائل الكثيرة عندنا القمح يطحن ويخبز هو أجود الحمد لله في طعمه وفي وأنه حلال ويوجد غير يوجد بعض من يبيع بطريقة شرعية أيضا الإنسان يتحرى فعلا مسألة الدقيق هذه مسألة خطيرة يصعب جدا أن تجد دقيق غير مسروق مع الأسف الإنسان يتحرى كثيرا في هذا حتى يجد شيء غير مسروق بيع أصحاب الأفران الدقيق حرام بيع هذا الدقيق محرم وشراؤه من التعاون على الإثم والعدوان وهو محرم أيضا والعياذ بالله نعم نعم نعم حصل عليه ماذا أجر عملت في شيء محرم شركة نعم أخذ منك الشركة أخذت منك الأجر لا في لا لا حق الدولة لها حق الأجر لا, لا, لا هذه مخالفة يكون نعمل هذه مخالفة لكن الدولة ليس لها حق الأجر لا حق الأجر في ماذا نعم تشتري من المسر يعني تشتري من المسر يعني الذي اشترى الله عالم بكيفية هذا لكن لكن إذا كان يعني هذا الشيء يفيض لأن بعض الناس لا يأخذ هذا الخبز لا يأكله يعني أنا مثلا لا يشتري ولية نسبة في هذا لا يشتري وربما يفيض ويخرب يعني يفسد عندهم ربما يفسد عندهم الله عالم كان كذلك في الأمر في هذا واسع والله كان يفسد لكن مشكل بعض الناس يأخذه يستعمل للدجاج والبط والأوز ودعمته الدولة من أجل الإنسان ليس من أجل الطير الحيوان. نعم هذه المسألة بدنا ننظر فيها أيضا هل يجب استعماله في الدجاج والبهائم لأن الدولة دعمت هذا الدقيق ليستعمله المسلمون ليستعمله الناس ليستعمله الشعب ليس الدواب نعم نعم لا لا يفيد بقصد ليس بدون قصد ما في شيء بسم الله بدون قصد الدولة التمويني يقول له كل يوم تخبز كم جوالا من الدقيق ملزم بهذا هو اللي يلعب مطلوب يفتح الساعة السابعة يفتح الساعة التاسعة ساعتين هذولي مطلوب يخبز فيها لكن الدولة تكلفه بسألت في هذا بدقة أصحاب التموين دول تكلفه يتكلفه بكمية معينة يخبزها يوميا لابد أن يلتز منه ووزن معين وصفة معين للضغيف نعم يغلقون مبكرا حتى يبيع الدقيق نعم يغلقون مبكرا حتى يبيع الدقيق في السوق السوداء بأسعار غالية هذا كله من الباطل نعم هذا يدوز نعم هذا التجارة في هذا هذه مسألة أخرى إذا يتملكه وفاض عنه الله أعلم لا أرى من من يبيعه إذا كان لي عشرون رغيفا وأنا لا أكل إلا عشر فقط هذا ملكي من حقي أتصرف فيه الله أعلم ألا لل... نحن خرجنا عن الدرس خرجنا عن الدجارة حتى ننتهي من هذا الباب نعم قال رحمه الله وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها نعم قال رحمه الله تعالى ابن قدامة وإن زرعها يعني الأرض وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها قال شيخنا إذا زرع فإن الغاصب يرد الأرض ويرد أجرة الأرض خلال مدة الغصب مقابل استفادته من الأرض في تلك المدة سبحان الله أنه كأنه مؤجر نعم. قال رحمه الله. الثوريين هل يستجيبوا هذه الأحكام؟ أصحاب الثورات هل سيستجيبون؟ هاه؟ لا يستجيبون ولا يفهمون ولا يهون. وكما قيل لقد أسمعت لو ناديك حيا ولكن لا ولكن لا حياة لمن تنادي. نعم دخل وقت. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن أدرك الزرع مالكها قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته نعم إذا أدرك الزرع مالكها قبل حصاده لأن قبل أن يحصله الغاصب خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته قال شيخنا يعني إذا أدرك مالك الأرض أرضه واستردها وفيها الزرع فإنه يخير بين أن يترك الزرع للغاصب ويعطي الغاصب صاحب الأرض أجرة الأرض يعني مدة هذا الزرع كما سبق أو يأخذ صاحب الأرض الزرع وأجرة الأرض ويعطي قيمة الزرع للغاصب نعم قال رحمه الله تعالى وإن غصب جرية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد, ورد ويدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها نعم قال رحمه الله تعالى وإذا غصب جارية والجارية تكون بسبب الأسر في الجهاد أسر الكفار وأما ما يفعله الدوائش في زماننا من أخذ نساء المسلمين جوار وذيهن في الأسواق فهذا من أنكر المنكرات ومن أضل الضلال والعياذ بالله وليس هذا وليس هذا من الجواري التي يشرع التمتع بهن كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما الجوار النساء الكفار إذا حصل لهم سب في الجهاد والقتال بين المسلمين الكفار فإن نسائهم تكون سبايا ويجوز بيروهن قال فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها يعني إذا غصبها قبل أن تقسم وردها ورد ولدها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها يقول شيخنا فمثلا اشترى إنسان جارية وصارت عنده أمة وجاء ظالم وغصب الجارية وأخذها بالقوة ثم وطئها فولد ولدا ثم استطاع المغصوب منه أن يرد الجارية أو ألزم الغاصب بردها فردها فإنه يلزمه, بر... فإنه يلزمه ردها ورد ولدها إن كان لها ولد ويقام عليه حد الزنا وعليه أرش النقص إذا نقصت قيمتها أيضا لأن الجارية إذا كانت بكرا ليست كالجاري التي جاءت بالولد فكل ما ترتب على غصبه من نقص فإنه يلزمه فيرد أرشى النقص يعني قيمة النقص نعم قال رحمه الله تعالى وإن باعها فواتئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها قيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب نعم قال شيخنا أي إذا غصب إنسان جارية ثم باعها على شخص آخر يظن أنها ملك له ولا يدري أنه غاصب فتسر بها هذا المشتري وأولدها ثم بعد ذلك علم أنها مغصوبة فنقول المشتري عليك أن ترد الجارية وترد ولدها وترد نهر مثلها وترد النقص لصاحبها لأنك وطعت جارية غيرك بغير نكاح ثم ترجع للغاصب بهذه الأشياء وتأخذ منه هذه الغرامات يعني كل هذا يرجع على الغاصب يرجع على الغاصب والذي وطعها دون أن يعلم لا يقام عليه الحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح أدرع الحدود بالشبهات إذا كانت هناك ثمة شبهة فإن الحد لا يقام مع وجود الشبهة نعم ولعلنا نخف عندها بالشفع ان شاء الله يقول بارك الله فيكم شيخنا قرأ القارئ في الحديث الف وعشرين فكنت اول اسلاما عندي فكان اول قومه اسلاما في احد عنده فكان اول قومه اسلاما لعلنا نرحمن على هذا ان كان عبد الرحمن بن عوف اول قومه اسلاما نعلك على رواية فكنت اول اسلاما فهذا فيه نكارا والحديث كما سبق لا يصح أقول الله عليكم شيخانا هل كفر العلماء ابن عربي بارك الله فيكم نعم كفر العلماء مح... الذي يسمى بمحي الدين ابن عربي وأطلق عليه كلمة زنديق والزنديق كلمة فارسية بمعنى منكر الشرائع وقيل المنافق لأن ابن عربي من ينكر الشريعة والعياذ بالله ابن عربي وابن حلاج ننتقل العلماء بكوفلة وسأتمعني إن شاء الله في درس الفجر وهو مهم في الحقيقة في اليوم في فجر الغد إن شاء الله مسألة تكفير المعين أو يعني ما فارق فيه الخوارج والمعتزلة والمرجئة أهل السنة في تكفير العين وفي تكفير المعين وتكفير الوصف والحال وهذه مسألة مهمة جدا الفرق بين تكفير المعين وشروط ذلك والحكم بأن هذا الشيء أو هذا الفعل كفر فرق كبير بين هذا بين هذا الساتمان إن شاء الله عند قول الطحاوي ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين يقول أصلق الشيخنا ما هو الحد على الغاصب بارك الله فيك الغاصب مفسد في الأرض ومحارب قد, يع... قد يعمله ولي الأمر معاملة المحارب إذا غصب مرة وغصب وغصب وينصح ولا ي... ولا ينتهي عن غصبه وأكل لأموال الناس بالباطل فإن ولي الأمر له أن يتصرف معه على ما جاء في قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر قد يصل إلى القتل مع المحارب قد يصل إلى القتل وهل هذا أو أو أو على سبيل الجمع أم على سبيل التخيير أقوال الله وأما في السرقة فالنبي عليه السلام قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع فيها يده فيقطع في ربع دينار كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قد يسرق الإنسان شيئا شيئا يسيرا تقطع فيها يده ويغصب مالا كثيرا ولا تقطع فيه يده نعم يقول شيخنا بارك الله فيكم ونفع الله بكم حيث كنتم آمين وإياك هل يجوز الحاض أن تحضر الدرس في المسجد وتعتزل الصلاة هذا قول بعض العلماء أنه يجوز الحاض أن تدخل المسجد ولكن جمهوره العلمي والذي يفتديه علماء ونما أنه لا يجوز الحاض أن تدخل المسجد الحديث إني لا وحل المسجد لحائض و أما قوله عليه الصلاة والسلام عائشة ناولين الخمرة يا عائشة قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك فاحتج به الفريقان الجمهور والمخالفون فالجمهور قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ناولين الخمرة يا عائشة وهذا يدل على على أن هذا كان مرورا وليس جلوسا وعليه فلا مانع من المرور دون الجلوس والقائلون بالجواز قالوا إن مرت فيجوز لها أن تمكث ما الفرق إن كانت تمر وعجلها النبسة في الدخول لمناولته الخمرة هو الذي يسجد عليه المصلي فلا مانع أن تمكث في المسجد والذي نعتقده أنه لا يجوز الحائض أن تدخل المسجد ولكن لو أن امرأة ترجح لديها قول بعض العلماء أنه يجوز الحال تدخل المسجد وعملت بذلك فلا بأس بهذا فلا بأس بذلك إن كانت يعني عن علم وليس اتباع للهوى إن كانت عن علم وبصيرة ترجح إليها أن الحديث ضعيف إني لا أحل المسجد حائط وأن حديث نولي الخمرة يا لا يدل على منع المكوث أو المكث في المسجد وأقلت بهذا القول فهذا قول معتمد وهذه المسائل الخلاف فيها سائر ويجوز الإنسان يخالف فيها معلم ولكن الذي تعلمناهم علمائنا ومشايخنا جميعا أن الحائط لا تدخل المسجد دخول التي تمكش وسيأتي معنا يعني كان أحد الأخوات بارك الله فيها أتت بأقوال علماء وبحث في هذه المسألة إن شاء الله نقرأه في درس الثلاثاء في كتاب منهج السالكين مبحث يعني أقوال فيه ذكر أقوال العلماء وأدلة كل قول والراجع إن شاء الله نعم هذا المسجد الذي يلقائون على الجواز على جواز دخول المسجد أهل الصفة وأنهم كان ربما تحييذ المرعى وتمكث في المسجد لكن القائلون بالمنعهم الجمهور قالوا ومن قال أنها كانت تبقى في المسجد حال كونها حائضا فحاصلا هذا الخلاف خلاف معتبر بين العلماء خلاف معتبر لكن حديث إني لا أحل المسجد لحائض قوي في الدلالة إن صح قوي في الدلالة على منع الحائض من المسجد وأيضا الجنوب الله جل وعلا قال فيه ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل وحدث الحائض اعظم من حدث الجنوب فمنع الجنوب ان يمكث في المسجد ولا جنوبا الا عابر سبيل حتى يتغتسلوا فان استشهد باهل الصفة فكذلك قد تصيبهم الجنابة ولكنهم يبادلون بألغة السعاد اما الحيض فانه لا يرفع وانما الذي يرفعه هو الله سبحانه وتعالى والإنسان ليس بيده رفع كما هو الحال في الجنابة فلا يحتج بهذا على ذلك بجواز المكث على أنه كان يصيبهم الجنابة نقول كان يبادلون بالاغتسال كما أن بعض الناس قد يصيبه الجنابة في الاعتكاف فلا معنى لا يخذ من الاعتكاف لا يفسد اعتكافه إذا احتلم الرجوع المره ليلا فإنه يبادل بالاغتسال ولكن لا يفسد اعتكافه طالما أن هناك يعني مكان الاغتسال في حتى ولو خرج من أجل هذا الاغتسال أنه واجب فالاعتكاف لا يفسد بالخروج أقول أحصر لكم المستمعين أن نحتوي إلى رقة شرعية ما نصحتكم كيف أطلوها بدون أن أخرج من الحديث لا يطلب الإنسان الرقية لا, لا يطلب الإنسان من أحد الرقية ويشعر الإنسان إذا زار مريضا أن يبادل برقية أخيه لأن النبي عليه السلام من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع وقال أعرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وأما قوله عليه السلام إن الرقى والتمائم لا شرك فهذا محمول على الرقى الشركية والغير معلومة أو مفهومة، وأما الرقى بالكتاب والسنة فإنها جائزة بل مشروعه ويشعر الإنسان أو يستحب إذا زار أخاه المسلم أن يرقيه حتى لا يستدعيه إلى طلب الرقية ويخرج من السبعين ألف لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هم الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقية وأما لا يرقون وإن كانت عند مسلم فإنها رواية مشاذة والذي في الصيحين لا يسترقون الصواب شديد الرواية لا يرقون على قول شيخ الإسلام وابن حجر رحمه الله تكلف ووجهها ولكن الصواب رواية مشاذة والصواب لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية أما لا يرقون فالرق محسن في كيف يخذ من السبين ألف وهو محسن وأما الذهاب للطبيب الذهاب للطبيب والذهاب للصيدلية لطلب العلاج فهذا لا يدخل في طلب الرقية يجوز التطبب ويجوز الذهاب للصيدلية لأخذ العلاج لا معنى من هذا وطلب الإبرة لسان يعطيه إبرة أو حقنة لا يدخل فيه طلب الرقية ولكن أيضا مع كل هذا لا يميل الإنسان بقلبه إلى المعالج والطبيب أو إلى الدواء وإنما قلبه يتعلق بالله عز وجل ولا يتعلق بأحد من البشر ويعلم أنها أسباب يقول ذاكم بقى لشيخنا الشيخ مقبل وادع يقول إن أخذ الكهرباء من خارج العدال الكهرباء من الغلول ومن يغل يأذن غل يوم القيامة. السال سأل سمع الشيخ مقبل يقول هذا من صاحب السؤال؟ ها؟ من صاحب هذا السؤال الذي ينقل على الشيخ مقبل؟ ها؟ الله قال في أحد سمع هذا للشيخ مقبل لأن الغل يكون الأخذ من الغنيمة قبل قبل قسمتها. اللهم صل علىكم أريد الزواج ولا مال لدي ولا أستطيع الصوم ولا أدري ماذا أفعل أنت حجرت السؤال أريد الزواج ولا مال لدي ولا الصوم ولا أدري ماذا أفعل هل يوجد من يزوجه هل يوجد رجل يزوج هذا الرجل هل يوجد أحد يعني هل هذا سؤال خاص ولا أخي القني شاء الله بعد الدرس لعل الله سبحانه وتعالى أن يسر له زوجة نسأل الله أن يسر لك زوجة صالحة تقر بها عينك وأن يرزقك الباءة القدرة على الزواج المالية والقدرة على إتيان المرأة القدرة على إتيان المرأة ولو يرزق صالح يعني مثل هذا السائل الذي يخاف على نفسه ولذلك يعف نفسه على أولئل المنطق الله الذي عنده بنت لا مال أن يعرضها على هذا الرجل كما عرض عمر ابنته حفصة لما تأيمت رضي الله عنها عرضها على الصديق وعرضها على عثمان ثم كانت من حظ النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أمة المؤمنين فلا يخدش الحياء وليس عيبا في جبين الرجل أو في كرامته أو في شهامته أو نخوته ورجولته أن يعرض ابنته على الرجل الصالح هذا من هدي السلف كما فعل عمر وفعل أيضا من من التابعين ها سعيد بن مسيب على أبي وداع نعم بل ذهب ابنته إلى دار أبي وداع تلميذه ذهب إلى داره. فلا من هذا هذا شيء طيب نسأل الله أن يمينك ونرزقك الباع ولعل نكتفي بهذا القدر وفقنا الله ويكنم ويحب ويرضى وصلى الله محمد وصحبه